إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل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 عن هذه الأركان الستة أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا بتحقيقها جملة فلا يصح إن حقق خمسا منها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقد تكلمنا عن كل واحدة من الأركان الأربعة الأولى واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه ونعمة وفضل منه, منه يرجوها عبده الفقير متكلما كان أو مستمعا نلقي الضوء جملة على الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما هو الفيصل بين المؤمن والكافر، بل ما هو الفارق بين محقق الإيمان فيه في هذا الركن على التمام والكمال. وبين من اعترى إيمانه في هذا الركن نقصان وما هي ثمرات الإيمان أو بعضها في هذا الركن اليوم الآخر يا عباد الله سمي بذلك لأنه التحق والتثقى بآخر أيام الدنيا فسمى الآخر مجازا والحقيقة أنه يوم لا اخر له ولا نهاية لو قلنا ان الجنة والنار منه وهي في العقيدة منه اليوم الاخر يا عباد الله يكفي في اسمائه عظه وفي احواله موعظه وفي صفاته مزدجر وفي أحوال أهله عبرة لمن اعتبر اليوم الآخر سماه الله سبحانه وتعالى وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء من تدبر فيها اتعظى وانزجر وتأذب وارتقى في إيمانه وعلى عن هذه الدنيا الدنيا, الدنيا ورجى ما عند الله تبارك وتعالى اليوم الآخر هو يوم القيامة اليوم الآخر هو يوم التغابن اليوم الآخر هو يوم الحشري اليوم الآخر هو يوم النشر اليوم الآخر هو يوم البعث اليوم الآخر هو يوم الج يرمعي. اليوم الآخر هو يوم الزلزلة. الزلزلة هو يوم الطامة الزلزلة. الكبرى هو يوم الصاخة هو الصخرة. يوم, يوم الصخرة. الصخرة. هو وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوما ترجعون فيه إلى الله يوم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يعلمون يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازل عن والده شيئا يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم يعودون لله فرادا قال تعالى ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يوم يعبد الظالم على لديه يقول يا ليتني اتخلتم مع الرسول سبيلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يعود الخلق لرب العالمين بلا جاه ولا سلطان ولا زوجة ولا صاحبة ولا ولد ولا والد ولا حاشية ولا صحبة ولا شيء يوم لا يوجد فيه لك يا عبد إلا ما قدمت فلا ملك اليوم إلا لله الواحد القفار يومهم بارسون لله جل شيوخ الطرق realIS sa吧. ينادي المنادقيهم وقد حشروا. لمن, لمن الملك اليوم? لمن الارض اليوم? لمن الامر اليوم? لمن السلطان اليوم? لمن المال اليوم? لمن الحاشية اليوم? لمن الكلود اليوم? لمن <مم> الملك اليوم لمن الملك اليوم <مم> لمن الملك اليوم <مم> فلا يجيب أحد من الخلق فيسمعون الملك اليوم لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم القيامة هو محكم رسالة الرسل إلى قومهم وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا رجع بعيد قالوا أئذا متنا وكنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون ما الذي جعل الكافرين يردون الإيمان باليوم الآخر أصل الرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن حقق هذا تحقق معه الإيمان باليوم الآخر لما من لوازم توحيد المولى جل وعلا كما قلنا قبل ذلك توحيده سبحانه وتعالى في صفاته وكمال أفعاله فما خلق الله الخلق عبثا وما تركهم صدقا لا بد أن يأتي أن يوم, يجزي يوم يجزي الذين اساءوا بما, بما عامروا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن لا بد أن, أن يأتي يوم يفصل, يوم. يفصل فيه بين الخلائق فريق, فريق في الجنة فريق في وفريق في السعير, السعير. أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستوى لا يستوون عند الله, لا الله الذي يعلم السر والنجم, والنجم. الذي يعلم الظاهر وغفى وإن استووا عند الناس بما يتزين به للناس واطلع عليه رب الناس سيأتي يوم, يوم, يوم, يوم تبلى فيه الصرائر ويظهر فيه المخبوط ويحاسب المولى عباد الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن استعجل به الكثير. أدوانا وظلما وتكذيبا وأشفق منه المؤمنون إيمانا وخوفا ويقينا اليوم الآخر هو يوم البعث لله سبحانه وتعالى وقد يسبقه ولا بد أن يثنى الخلق هذا في أما على فراد الناس على فراد الناس قال صلى الله عليه وسلم من مات قامت قيامته من مات قامت قيامته أنا وأنت نعم أنا وأنت من انقطع عجله وتوقف عمله ورحل إلى ربه فقد قامت قيامته والموت حقيقة ولكن كما قال عمر بن عبد العزيز ما وجدت يقينا أشبه بالشك من الموت نمر موت يا عباد الله بأعيننا ولكن من منا يوقن أن اليوم يومه أو الساعة ساعته أو الوقت أجله قلما تجد هذا العبد فمن مات قامت قيامته من مات قامت قيامته ارتحل عن الدنيا ودخل إلى قبره أما يوم القيامة القبرى ينفخ في الصور ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض فنحن بين قيامتين بين قدومين على اليوم الآخر قدوم أول وهو قدوم الواحد منا بانتهاء أجله وهذا لا يعلم وليس له علام فكما قالوا فكم من, فكم من صحيح مات من غير عبدة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر كم من شيخ من شيخ شاب ابيض شعره وقد طال الزمان عجله وكم من شاب في الرعان الشباب اخذ بسبب او بغير سبب هذه واحدة فقيامة واحد منا لا ندري متى هي ولا يستبعد ان تكون قريبة أما الساعة الكبرى كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مساها فيما أنت من ذكراها ما معنى هذه الآية أي أنك يا نبينا يا رسولنا من علامات القيامة الكبرى من علامات القيامة أن يرسل النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام وكما قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا أي تبغت الناس تفاجئهم فمن علامات القيامة غفلة الناس عن القيامة من علامات يوم الحساب غفلة غالب الناس عن الحساب من علامات يوم الفصل غفلة غالب الناس عن الفصل من العلامات أن يكون هناك غفلة أن يكون هناك تسوير ألا يقوم هناك إخدام وعمل وتوبة وعدم ورجاء وخوف وترب الرحمة من الله سبحانه وتعالى من علامات يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وثوبهما بينهما لا يبيعانه ولا يطويانه البائع دخل يشتري ثوبا المشتري دخل يشتري ثوبا والبائع ناوله وله الثوب والصفقة ما زالت مستمرة تقوم الساعة وهما على هذه الصفة فلا يستطيعان إتمان الصفقة فيأخذ المشتري ثوبه ويدفع الثمن دمن دمن دمن ولا, ولا يستطيع, يستطيع البائع ان ينهي السنقة بلا بيع فيأخذ ثوبه فيطريه تأتي, تأتي بغته, بغتة, بغتة تأتي فجأة ولتقومن الساعة واللاقع قد حلب, حلب لقحته فلا يطعمها ولا يطوقها عاد الرجل بغنمه او بماشيته فحلب حليبها فلا يستطيع ان يشرب ولا ان يضع تقوم الساعة وهو على هذه الحالة ولتقوم ان الساعة واللائق يليط حوده فلا يشطي فيه يجهز, يجهز الحوض للماشية يجهز, يجهز الآلة لتنتج. لتنتج يجهز, يجهز البيت, البيت ليسكن, ليسكن فيه يجهز, يجهز المتاع, المتاع ليتمتع به, به. يجهز, يجهز الزوجة ليبني بها تقوم الساعة ولا يتم أمره سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن إسرافيل عليه السلام التقم القرن لينفخ نفخه يصعق فيها يموت فيها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله انظر واعتبر كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وألقى سمعه وألقى بصره وأصرى بسمعه ليلقى له فينفه فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا نفخ في السور مات الظالم والمظلوم مات الغاصم والمخصوب منه وهلك الغصم وعادوا إلى الله تبارك وتعالى إذا نفخ في السور انتهت الدنيا وبددت الأرض غير الأرض والسماوات وحشر الخلق من كل الخلق في صعيد واحد تحشر الوحوش وتحشر الذواب ويحشر الخلق في صعيد واحد على كلمه واحدة نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي, نفسي, نفسي, نفسي يقوم الناس من قبورهم حفا عرا غرلا أي غير مختونين وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلي عاد الخلق لله على هذه الصفة ينظر الوالد إلى ولده فيقول له يا, يا بني أي أب كنت لك أي أب كنت لك في الدنيا فيقول الولد كنت خير أب فكم فعلت وكم فعلت وكم فعل فيقول له يا بني فلتعطني حسنة فيقول الولد لأبيه لا. لا نفسي نفسي, نفسي. يلقى الزوج زوجته. زوجته فيقول لا. لها يا فلان. يا فلان أي زوج زوجي. كنت لك فتقول كنت خير زوج فقد فعلت, فعلت, فعلت وفعلت فعلت. فيقول لها فلتعطني حسنا تقول لا فلان. نفسي نفسي, نفسي. وهكذا هكذا في كل العلاقات الدنيوية فلا أنساب بينهم يومئذ حتى الأنبياء والرسل في أشد المواقف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أتعرفون أهليكم يوم القيامة قال أما في ثلاث مواطن فلا في ثلاث مواطن لأن القيامة يا عباد الله أحوال كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق تتحول بكم الأحوال من حال إلى حال أما في ثلاث مواطن فلا عندما تطير الصحف وعندما ينسب الميزان وعند اجتياز الصراط من أحوال القيامة يقوم الناس لرب العالمين على قدر أعمالهم في الدنيا تكون أحوالهم في الآخرة أناس قاموا وقد بيضت وجوههم مستبشرين فرحين إذا قاموا لله رب العالمين قابلتهم الملائكة نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فيستبشرون وجوه مبيضة مستبشرة ضاحفة فرحة نصرورة بما تلقى من أثر العمل الصالح وهم أهل الصنة الذين يتعبدون لله بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله بفهم سرف الأمة الذين قد زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحبطون طريقة ولا يفتعلون أمرا ولا يتعبدون بشيء ولا يجتمعون مختفلين ولا مهمئين ولا آكلين لطعام معين على سبيل العبادة تكبار العادة. الا لله تبارك وتعالى. فيا عباد الله اياكم ومحدسات الامور. هذا الحديث وهذه الجملة نسمعها في اعمال الدنيا. لا تقترب لها القلوم. اما يوم القيامة وجوه كتب يضد. لانهم تمسكوا بكتاب الله. وبصلنة من زكى صلى الله عليه وسلم فكان الجزاء ابيضت وجوههم وفرحوا واستبشروا اما من قالت ووجوه قد اسودت يوم تبيض وجوه وتسود, وجوه وتسود وجوه اسودت وجوه الكافرين وبمثله وجوه من اتدعى بالدين على, على قدر خطر بدعته خطر وعلى, وعلى قدر مخالفته فلزم الطريق الصالحين تصل والزم الآثار إن صح المعتقد إن زم آثار النبي إن صح المعتقد لأن لزوم الآثر فرع على صحة التصديق والمعتقد ابيضت وجوه ناس وسودت وجوه آخرين فإذا بالصحف تطيش وهذا ليس بيان لكل يوم القيانة إنما إلقاء الضوء على بعض المواد تطيش الصحف وما الصحف كما قلنا في الإيمان بالملائكة أن الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب طاشت الصحف فآخذ بيمينه فقد نجه وآخذ بشماله أو من وراء ظهره بشماله أيضا فقد هلك. آخذ بيمينه موقف لا يتحرك فيه العبد بطاقته ولا قدرته لذلك قال تعالى فأما من أوتي كتابه ولم يقل فأما من أخذ كتابه الحقيقة أن الكتاب يذهب إلى أهله على قدر أعمالهم كانت في الدنيا فأما من أوتي كتابه بيمينه إذا به إذا يفرح, يفرح بعد الفرح, الفرح الاول, الأول, الأول. ويستبشر بعد البشرة الاولى وينادي فرحا, فرحاً مسرورا هاء اقراوا كتابي, كتابي اه اه اني ظننت اي قمت وجزمت واعتقد أني ملاق حسابيا، فعشت على ذلك وسعيت لذلك وبذلت لذلك ما استطعت لذلك سبيلا وغلفت أعمالي باستغفاري لربي لعلمي بعجزي ويقيمي بتخصيري وإيماني بمرده إلى ربي ها أتقرأ كتابي إني ظننت من ملاق الحسابية هذا عمل فكيف جزاؤه وهو في عيشة راضية في جنة عالية كتوبها بانية كلوا واشربوا هنيئا بما اصدقتم في الايام الخالية بما امنتم بما صدقتم بما فعلتم بما تركتم بما انزجرتم بما يمرتم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. واما من اوتي كتابه بشماله. فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. ولم ادري ما حسابي. يا ليت كانت القاضية. يا ليته موت لا بعده. يا ليته لا قيام بعده. يا ليته عمل لا حساب بعده. هي هاد هي هاد سماوات فمن يعمل من قال غرة خيرا يرى ومن يعمل من قال غرة شررا يرى قل يا ليتدي لم قد كتابي ولم هدري ما حسابي يا ليتها كان بالقاضية إنما ضيعت الآخرة للدنيا حتى أحوز بالدنيا سلطانا عظيمة ومنزلة عالية سلطاني ما أعلى عني ما جمعته الدنيا ناسياً الآخر ما أعلى عني ما أخذته الدنيا أخرى الآخر ما أعلى عني مقتطع في الدنيا متغافلاً عن الآخر ما أعلى عني مالي ما أعلى عني حسابي في البنود بما يخدم الله سبحانه وتعالى ما أغنى عني زوجة عصيت الله بها وقيها ولها ما أغنى عني ولد عصيت الله من أجله ومن أجل مستقبله ما أغنى عني صحبة عصيت الله حتى لا أفارقهم ما أغنى عني مالي ما أغنى عني الشهوات ما أغنى عني وقت اللعب والمرح ما أغنى عني وقت أريح إيه نفسي بمعصية ربي ما أغنى عني ماليات فكان الجزاء من جنس العمل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم بي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا طعام إن <تسجيل> السمين لا يكله إلا الخاطئون كفر بالكلية والعياذ بالله أو نقصان في الإيمان ولا نؤمن على أنفسنا القيامة أحوال. ينجي الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون كلما مروا على مرحلة استبشروا فاستقبلوا التي بعدها فازدادوا مشرا وفرحا وإيمانا ويقيما وراحة وطمأنينة جعلنا الله وإياكم لهم توبوا إليه واستغفروه إنه غفور رحيم, رحيم, رحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين لا رب غيره ولا معبود سواه وكل شيء إلى ربنا منتهى. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا هو محمد بن عبد الله صل لهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهدى ومن أحوال يوم القيامة من أحوال اليوم الآخر التي ينبغي للعبد ألا يغفل عنها حال النزان أن العبد يوزن والأعمال توزن والصحف توزن قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين الميزان يؤتى بالناس يوم القيامة وينصب الميزان ميزان له كفتان كفة للحسنات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أعمالا صالحة نحصل بها الحسنات بفضل رب, رب الأرض والسماوات وميزال أو كفة أخرى للسيئات كل سيئة, كل سيئة توضع, توضع في الميزان في لو أن العبد لقى الله بها, بها أو لم يسبقها, يسبقها بتوبة يقبلها الله, الله. الله. وضع, وضع الميزان الله. وقلنا في هذا الموضع لا ينشغل, ينشغل أحد بأحد كما قال تعالى لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يغني. وأنصح نفسي وإياكم إذا سمعنا هذه الآيات في كتاب الله نحاول أن نتضبر المعنى غارب الناس إلا من رحم ربي هم أعاجل بالنسبة للقرآن والسنة ما معنى أعاجل أي وكأن القرآن والسنة يحدثنا بلغة غير التي نتكلم بها ونفهمها بل أشد من ذلك فهم الحدث لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يجتمع الرجل مع قرابته الرجال مع النساء في صعيد واحد وهم الله تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما, لما نبئت بذلك من نبي صلى الله عليه وسلم أخبرها ذلك قالت واسوا أتاه الرجال والنساء في صعيد واحد وينظر بعضنا إلى سوءة بعض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن تصديق لا. لا لكل لا. مرئ منهم يومئذ يوم يوم شأن, شأن يغنيه يغني. يغني. لكل, لكل فرد حال يخصه, يخصه, يخصه, يخصه قد أشغله عن عورات الآخرين رجالا ونساء بل, بل قد بل أشغله بل عن عورته هو, هو وهي بديح حال عظيم, حال عظيم وكرب شديد إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى فمن هذه الأحوال حال الميزان يؤتى بالعبد ويؤتى بعمله الصالح صالح صالح فيوضع في الميزان, في الميزان وتؤتى صحائفه الصالحة فتوضع في الميزان ويؤتى هو كفاعل قد فعل صالحة يوضع في الميزان هذا ما لك أما ما عليك فيؤتى بسيئاته فيوضع في الميزان عملية الوزن يا هكذا يا, كدا كدا يا هكذا ترجع كفة, كفة فتطيش, فتطيش أخرى أو, أو, أو, أو تستوي فإذا, فإذا استوت فإذا فتوت كانت, فتوت الرحمة كانت الرحمة وغلبت, وغلبت غلب إذا, إذا استوت الحسنات, الحسنات والسيئات غلب الرحمة أما الفقلت الحسنات هنيئا للعبد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فهو في عيشة راضية قد فلح وأفلح ونجى في الدنيا والآخرة لأن الله ثقل الميزان فلا تتبه هذا الميزان يزنه بمثقال الضر مثقال الظر ويزن بقدر الجبل لما صعد, صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليجتني اواكه طلع على شجرة حتى يأتي بعود اواكه فجاءت ريح فكفأته وكان دقيق الساق يعني نحيف جدا ان الساق دقيق فضحك منه بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة قدمه والله لهي أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد فيوزن العبد الصالح لا بوزنه الدنيوي إنما يوزن بعمله الأخروي يوزن بعمله يوزن بصلاته يوزن بزكاته يوزن ببره يوزن بعفوه يوزن بعدله يوزن بحسن جواره يوزن بكلمته الطيبة يوزن بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يوزن بإطعام المساكين يوزن بكفاجة العتام يوزن بخفض الشناح يوزن بالليل للناس يوزن ببصد المعروف بذكره لربه جميل. بصلاته جميل. على نبيه جميل. بتلاوته جميل. لآيات الله جميل. يوزن العبد بعمل الصالح, الصالح الذي يثقله وان كان في الدنيا ضحيفة ويؤتى, ويؤتى بالصحائف التي, التي كتبت كتبتها, الملائكة كتبتها الملائكة فتوزن يوزن, يوزن, يوزن ما له وما عليه, عليه فمن ثقلت, ثقلت موازينه فأولئك, موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت, خفت موازينه موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون وفمن خفت موازينه فأمه هوية وما أدراك ما هي نار حامية هنا ينشغل كل واحد بنفسه فثقل إنشئ إنشئ ودع إنشئ إنشئ. وأبشركم بخير ما يثق به الميزان هي لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا لا إله إلا الله قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان ما استطعت لذلك سبيلا يثقل الميزان فلا يثقل مع اسم الله شيء مما جاء من الأثار قول النبي صلى الله عليه وسلم ليستخلص رجل من أمتي على رؤوس الأشهال فينصب له الميزان فيؤتى بصحيفة سيئات ينشر له, له تسعة وتسعون سجل كل سجل مد البصر تسعة وتسعين كتاب كل كتاب آخره لا تراه إلا على آخر ما يرى الأمناه كلها سيئة يا رب سلم, سلم. فتوضع له عليه هذا ما عليك ويوضع ما له, له ماله هنا, هنا حينما توضع هذه السجلات يظن هلين العبد الهلكة تسعة وتسعين كتاب, كتاب, كتاب كل كتاب مد البصر, البصر علي, علي, علي, علي لي, لي ايه, إيه فيقال له إن لك عندنا ما لك وما عليك هذا ما عليك إن لك عندنا فتخرج بطاقة فحينما يراها العبد يقول في نفسه وما تفعل هذه البطاقة هي لي ولكن ما تفعل فتوضع البطاقة في ميزان حسنات فإذا ما وضعت في الميزان فقل أقول وطاشة التسعة فيقول الله أكبر ما فيها فيقال إن فيها لا إله إلا الله فلا يذقل معا شيء اللهم احينا عليه وأمتنا عليه وذقل بها ما وزيننا ثم يأتي اجتياز الصراط بعد المرور بالحوض, بالحوض وغيره فيقف الأنبياء والرسل على رأس الصراث والصراث جسر يعبر فيه العباد فوق النار إلى الجنة فمن شاء الله نجاه فكان من أهل الجنة وما شاء الله أهلكه فانزلق في الصراث فمن الخلق من إذا وضع قدمه انشق فوقع في النار ومن الخلق من يمضي بعد الشيء ثم تأخذه الخطاطين والكلاري ومن الخلق من ينزلق في اول أو في نصف الطريق او في نصر الطريق او في الورطة أو, او غير داري. ذلك ومن الخلق من يخربش او يخردن او يجرح ولكنه ينجو ومن الخلق من يمر الريح المسجلة ومن الخلق من يمر كاجاوج الخير ومن الخلق من يجري جريا ومن الخلق من يسعى ومن الخلق من يمشي مشيا. ومن الخلق من يحبو حبوة. ومن الخلق من يتقلب محرا لبقى. ولكن نجاهم الله. ومن الخلق من يخرجه الله من النار. بعد ما وقع من عمله في الدنيا وجر من اخترفه في الدنيا فيؤذن له فيخرجه ما سبحانه وتعالى فينطف الصراث فيتقلب ظهرا لبر ظهرا لبر الى ان ينتهي الى اخر الصراث فيقول وجهه تلقى النار اللهم افو عنا ونجنا من النار فيقول العبد يا رب. يا رب أدر وجهي عن النار فقد أذاني حرها وأذاني دخانها فيدير وجهه على النار فيصبح لا يراها ولا يتأثر تأثرا شديدا بحرها فتظهر له شجرة فيرى ظلا ظليلا فيقول يا رب قربني من هذه الظلم. من هذه الشجرة فيقربه الله سبحانه وتعالى فيمكف ما شاء الله أن يمكث ثم, <تصفيق> ثم تبدو له شجرة أعظم ذلة وأحسن حالة فيدعو الله أن يقربه فيقربه ثم يرى باب الجنة فيقول يا رب أوقفني على باب الجنة فيوقفه سبحانه وتعالى على باب الجنة فحينما يقف على باب الجنة ويرى حال أهلها قد من السندس. وحولهم الغلمان المخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون زوجوا بالحول العين في صحبة الصالحين والأنبياء والشهداء والمرسلين الأرض حصباؤها لؤلؤ وطينها مصن وزعفران الأبنية ذهب وفضة لبنة من ذهب ولبنة من فضة الأنهار تجري من ماء ومن لبن غير آس ومن عسل مصد ومن میره للشاربين الأكواب بطوع من فضة البطائن من استبرى وجد الجنة اين دان فيقول يا رب اللهم لا تجعلني اشقى خرقا اللهم ادخلني الجنة فيؤذن له في دخول الجنة كان الحسن البصري اذا حدث بهذا الحديث بكى ويقول اتمنى ان اكون انا هذا العبد فيقال له يا أم سعيد يقول لأنه قد ضمن النجاة اليوم الاخر يا عباد الله, الله يثبر في القلب استعلاء على الدنيا وتمسك بالطعاة وبذلا لكل الدنيا ويجعل اهله في عز, في عز, عز وتمكين فلا يتعطئون للدنيا وما فيها لانهم ايقلوا انها فانية وان, وأن الجنة, الجنة عالية وان, فالية وأن فالية قطوبها دالية وان, وأن ابنيتها خير, خير وان لما فيها خير فهانت عندهم الدنيا اليوم الآخر يزير القهر من القلوب لأن المظلمة لا بد أن تعود ولأن الظالم لا بد أن يحاسب ولأن المظلوم لا بد أن يختص له اليوم الآخر يورث العمل فلا خير في إيمانه بلا عمل لا خير في إيمان بلا عمل، لا خير في إيمان بلا عمل، لذلك لما وصف الله الكافرين قال: كلا، بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة فاجعلوا الإيمان باليوم الآخر صيات على ظهور من أراد المعصية مننا واجعلوا الإيمان باليوم الآخر بشريات لمن تمسك بالطاعة منا اللهم إنا نسألك حسن الإيمان به وحسن التصديق بما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هداة المهتدين اللهم يدخلنا برحمة رحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمةك في عبادك الصالحين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا وفي أموالنا وفي أبداننا أهلنا وفي أهلنا وفي إخواننا وفي جيراننا برحمةك يا رحم الرحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ادخلنا برحمةك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأناس أحببناهم فيه وأحبونا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذا أردت بإبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتوين ولا مفرطين اللهم اجعلنا متمسكين بكتابك مقتدين بسنة نبيه مهتدين بهدي ليك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا ندعوك فاستجب دعانا ونرجوك فلا تخيب فيك رجاءنا ونرجوك فلا تخيب فيك رجاءنا ونرجوك فلا تخيب فيك رجائنا اللهم امنا يوم الجزاء الاكبر اللهم طيب وجوهنا يوم تبيض وجوه اللهم راضنا كتبنا بايماننا اللهم حق بالخير موازيدنا اللهم واجزنا السرات آمنين. آمنين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو اللهم جودك نرجو اللهم عفوك نرجو اللهم كما صدثنا في الدنيا بسترك الجميل فلا تشفعت ستر يوم القيامة اللهم لا تكشف عن يوم القيامة اللهم لا يوم القيامة. اللهم يا عالم الاسرار اللهم يا عالم الاسرار اللهم اكشف عن الاسرار برحمتك يا رحم الرحيم وبجودك يا اجود الاجود اللهم امدنا بك واتبعنا رسول أكتبنا مع الشهيدين اللهم آمنا بك واتبعنا الرسول كتبنا مع الشهيدين ربنا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وانت خير الغافرين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم رضى عنا اللهم رضى عنا اللهم رضى عنا اللهم رضى عنا واغفر لنا اللهم رضى عنا واغفر لنا اللهم رضى عنا عنا اللهم أحينا عزة أعزّا بالسنة، أعزّا بالعفاف، أعزّا بالطهري، أعزّا بالصدق، أعزّا بالعمل، أعزّا بالجهاد، أعزّا بالكتاب، أعزّا بالسنة. يا اكرم الأكرمين، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر هملا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا والحم ضفنا، ولا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإسلام اكثروا من الصلاة والسلام على خلالنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم